الله لمن اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد كما هديتنا لك الحمد بالاسنام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمان والمعافاه اللهم لك الحمد على نعمك العظيمه وآلائك الجسيمه حيث ارسلت الينا حيث انزلت الينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد من بعد الرضا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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوالث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا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 اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا اللهم الجنه مع الابرار وادخلنا اللهم الجنه مع الأبرار. اللهم ارحم اللهم اوفي لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اوفي لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم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 اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ورحمنا إذا واران التراب اللهم ورحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وَارْحَمْنَا إِذَا على أَكْتَافِهِمْ حَمَنُونَا وَارْحَمْنَا إِذَا في الْقُبُورِ وَضَعُوْنَا اللهم ارحمنا إذا فِي الْقُبُورِ وَضَعُوْنَا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثق الميزاننا وثبت على الصراط أقدامنا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 مختم لنا سهلا ما ضال في من نارك ولغيتقي من نارك ولغيتقي من نارك رمضان في رقوانك والعتق من نيرانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منها ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفلسطين اللهم رد فاللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد المسجد الأقصى يا عزيز يا حكيم اللهم فك قيد المسجد الأقصى يا عزيز يا حكيم اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم قرأ عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا, ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته اللهم من أكل الذبا وقترف الزنا وأحب الخنا وعاد الأخيار وأحب الأشرار وعق والديه وقطع رحمه وحلق لحيته وأسبل إزاره وابتلي بشرب الدخان اللهم اهد قلبا اللهم اهد قلبا واشرح صدرا واشرح صدرا وحبب الينا المعروف واهله وابغض الينا المنكر وفعله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اجعلنا ممن صام وقام رنضان إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ برضاك من سفطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين